وطن سما فيه طموح مرفرفاً مرفرفاً مرفرفاً وطن سما فيه طموح مرفرفاً, مرفرفاً على من تألق في سم الأفاق وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وسطر مبهر الوراق وطن سمى فيه طموح مرفرفا على من تألق فيه سم الآفاق وطن إذا ذكر الوفاء ذكرته حبا وصدر مبهج الأوراق أنحاء مملكة الحبيبة كلها قد أورقت في القلب والخف من ضمت الحرمين بين رحابها فازداد شأن الموطن السباق أنحاء مملكة الحبيبة كلها قد أورقت في القلب والخفاقي من ضمت الحرمين بين رحابها فازداد شأن الموطن السباق. طموح مرفرفا على من تألق في سمى الآفاقي وقلن إذا ذكر الوفاء ذكرته بن وسطر مبهج الأوراقي يبنى الأصالة في فؤادك همة سلبت شغاف القلب والعماق أنت الذي في راحتي كذا أرات سابق الإصباح بالإشراق يبنى الأصالة في فؤادك همة سلبت شغاف القلب والأعماق أنت الذي في راحتيك إذا أرات أرات سابق الإصباح بالإشراق تألق في سمى الآفاقي وطنه إذا ذكر الوفاء ذكرته بنو سدر مبهج الأوراقي وتسير في وطن العطاء مهللا للنجم تحس الأرض خطوا ساقي فتضوعت من طيب خطوك زهرة والزهر فوق الرأس كالأطواقي وتسير في وطن العطاي مهللا للنجب تحت الأرض خطوة ساقي فتضوعت من طيب خطوك زهرة والزهر فوق الرأس كالأطواق وطن السماء فيه من تألق في سمى الآفاق وأن إذا ذكر الوفاء ذكرته أن وسطر مبهج الأوراق فطن وفي كفيك رفعت أمة بالعزم والإخلاص والأخلاق قيم سموت بها فكان علوها الدفاقي قيم سموت بها فكان علوها بين السماء وغيمها الدفاقي فطن هو أنت الجيل تصنع موطنا فطنا عظيما نشتني راق وطن سمى فيه طموح مرفرفا على من في سماء افاقي والله اذا ذكر دکر الوفاء ذكرته وسطر مبهج شده توسط وبسایت سنت دانلود